ا ل ا ه م الوحي يقسم او يطلق على فلاح فلاقاته الوحي ا ماذا الوحي بصالة اول بشرعان م ينزل على وحي وحي يعني ثانيا و يحيي منا شخص ي ف ت ر م ص ل ع ركعتين بامكانك ا على ه وضوء ا صلى المثال ا ل أ و ل ع ب د الرحمن بحفظ ا ل و ح ه ب الشرع ا ف ق و ل ه تعالى انما اوحينا اليك كما اوحينا ما غ ي ب ت من ي ق ايه وقال الا اوحينا اليك كما ا ح ي ن ا الى ن ب ي ي ن بعده و ا و ح ن ا الى ا ي م الى ه ذ ا واحد الشرط القسم الثاني وحي ا ل إ ل ه ا م ك ا ب م غ ا ن م وحي ا ل إ ل ه ا م ارني بالبعيد وفي الحديث نعم قال ر ل ك ينمحي متقن بهذا المسلمين من يعرفون وهذه الايه ة ذ و ي ا ح ن ا الى م و س ة م ن ا ضيف وقال و ل الله صلى الله عليه وسلم ج ز وابتعينه جزء منه وهذه ا ل ا ي ة على قول وحنا لان موسى بعض المفتاح منه في هذه الايه وحنا لان موسى فيها أ م ر ا ن و ن ح ي ا ن وخضراء امران لا تخافن أمر ولا أنا أنا أضعي. أنا أضعي. في في لا تخافي ا ة أ م ر ولا نحيف ا ل ر ا ه نعم انا أ ر ض ي ك نعم اعطيهم في اليمن المهيام؟ لا تخافي ولا ت ش ع ي ن ي لا تشعرني ا ان ا د و يوسف و داعيته يسوع نعم صح ي ح <صحكت> <أو> تمام <تبخل> في هذه ا ل ا ي ة ي ق و ل إ ن ا رادوه جماعه والله واحد شو يعني من الله واحد و يقول ان رادوه جماعه لكن كيف الله حسن الله تعالى و ي ق و ل ه ان رادوه يعني يا ا ل ل هذا ه ا ل جل التعظيم الله تبارك وتعالى ي خ ك ر عن نفسه في س ع ه التعظيم قوله تعالى فالتقطه آ ل فرعون تقطه و ل م ي ق ل أ خ ذ ك سؤال لان تابعك ا ن فيه وره خ ذ ه وحسن الشيء ان يكون انسان على شيء من طلبك وقدر ا ي ق و ل ا ل ع ل م ا ء ي س م و ن ه ا ل ل ق ي ن ا ل ل ق ا ط ا مثلما يقول ا ل ل ق ي س ه و ع ه ا ر ة عن ا ل ط ف ل ا ل ع ب و م أ و الطفل ا ل ض ا ئ ر هذا هو ق ب ي ل وقد يقال مثل م ا ل ا ق ل ف وانه ا ن ت ق د و ن ان اخروه بدون اي ع ر ض وعلى سبيل الانتهاك كانوا غني مع ا خ ر ه اللام في ق و ل ه ليكون لهم عدوا و حزنا الحمى اللام اللام للآخر, اللام للآخر. لماذا لا تكون للتعليم ل أ ن ه م لم يلتقطون فيكي يكون عدوا لهم ولكن العاقبه كانت كذلك, ولكن عقب كان كذلك. لا... لو أ ن ه م علموا ان يكون عدوا حزنا كان ق ت ل و ه هل أ ح د من اهل العلم قال بخلاف ذلك لا الله. ولكن الصحيح انه يعطي به لانه تعليم لفعل فقط قوله إ ن فرعون وهامان وجنودهما هذا التعليل احمد جل ة ه ذ ه التعليل أ ي ن معلل فالتقطع والفرعون ليكونوا هديه حسنه ان فرعون وهامان وجنودهم ا ك ا ن و ا خاطئين ا ل ت ع ل ي م لما ق ب ل ه من قبل الانتقاد ي ك و م هذا ه ا ح ذ ن ا لانهم خاطئون、طيب. قوله تعالى أ ص ب ح فؤاد أ م ي موسى فارغا من أين اين ما أقول لماذا كان فارغ أقول من أي؟ ألحكي؟ مه؟ ألحكي؟ مه؟ مه؟ مه؟ مه؟ فارغ من اين الحزن نعم في من م من ذ كل ر ك شيء ما في قلبها إ ل ا موسى هل؟ قوله واضح؟ طيب إ ن كادت لتبدي به <تصفيق> إ ن ه ذ ي اصالح يعني و ش إ ل ان ة مش هذا الا ملك كريم يعني يعني ما قاربت تجيبها ا ل م ج ب لنا بليل وعندنا في احتمال <تصفيق> <أنا> محمد ع ي في المنه ولا يجوز ان ت م و ن ما ا فيك ايش بعد ل أ ن فيها مانع احدهما لفظي وغلام الذي ي ن تفوت نسا ولكن يجب ا ان ت يكون والدليل هذا هو ا ل مسيرك الأعتماد ن ع وقوله لا في الايه لون عبد الله والرب يقترن انه معبد ا س ت ف ا د من هذه ا ل آ ي ا ت أ و ل ا من ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ل ى قول الله تبارك وتعالى و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى وفيها دليل على ك ر ا م ة الله سبحانه وتعالى ل أ م موسى بهذه ا ل إ ل ه ا م ومن فوائدها ايضا ع ن ا ي ة الله تعالى بموسى نعم وفيه ايضا د ل ي ل على أ ن الانبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إ ل ى الغلاء لقوله ان ارضعيه أرضعي وقد يستفاد منها وجوب ا ل إ ر ض ا ء اذا جعلنا ا ل أ م ر للوجوب ل ولكن القواعد الشرعيه تقترن وجوب الارضاء و إ ن ق ا ذ المعصوم وفي أ ي ض ا من فوائد ا ل آ ي ة ق و ة إ ي م ا ن ام موسى ويكون هذا من مناقبها لالقائها إ ل إ ي ا ه في اليم مع أنه ابنها وهذا شيء لا ق ع إ ل ا المؤمن حقا ومن ف ي ه و فوائد ا ل آ ي ة ذكرنا إ كرام الله بان موسى يؤخر م د ة أ و ج ه ف ا ل ح ق ي ق ة من هذا الوحي والالهام ومن تطمينها في قوله لا تخاف ولا تحزن ي ومن ف ش ا ر ت ه ا وانه سيرد اليها و ن ج ع ل من المرسلين طيب ومن ف ي ه ا فوائد الايه آ ي ة من ف و ئ د ا ل آ بيان ق د ر ة الله عز وجل أ ن هذا الولد الذي أ ل ق ي في اليم واليم مهلك ام لا حفظه الله عز وجل وبقي وصار آ خ ر امره من غصب ومن فوائد ه ا من فوائد ل ا ي ة أ ن ه ينبغي تطمين المحزون ببشارته في مستقبله لانه يقول اما رادوه اليه وجاعلوه من المرسلين ثم قال الله تعالى فالتقطه ما فيه اثبات الرسالة, الرساله من موسى لقوله جاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم أ د و ا وحزنا إ ل ى آ خ ر ه من ف و ا ج ه هذه ا ل آ ي ة أ و ل ا أن واتباع الرجل وخاصيته من آ ل ه ب ق و ل ه آل علمت فرعون وقد علمت من ال م ؤ ل فرعون ف س ه بقوله ا أ ا وفيه من فائده ايضا أ أ ن ا ل إ ن س ا ن مهما بلغ في ا ل ع ت و ب والاستكبار ف إ ن ه لا يعلم المستقبل من اين جاءت من ا ن ال فرعون ما علموا أ ن هذا الطفل سيكون عدوا لهم وحزنا ومن فوائدها أ ن المؤمنين اعداء للكفار هذا قوة أيضا حزن لهم. وهذا أمر فالمسلمون ا ل اعداء الكفار وهم ايضا حزن لهم لا شك انهم يسعون ا بما يسرهم وبالعكس ومن فوائد ا ل آ ي ه ايضا ان الانسان قد يسعى بما فيه حته لان هؤلاء سعوا بما فيه حته انتقدوا على القفل الذي ي س ك ومن ن عدوا ه ح ا ومن فوائدها بيان ق د ر ة الله سبحانه وتعالى ل أ ن هذا الصبي أو الطفل ص ب ي أو ا ل الذي كانت بني إ س ر ا ئ ي ل تقتل أ ابناؤها في في في د من ر ل الله عز وجل عز يعني في لسان الحال هذا الذي أ ن ت تقتل أ ب ن ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل س وهذا ف و من س ل ي ه م سوف يعيش في حجره وهذه من أ ك ب ر ا ل أ د ل ة على ق د ر ة الله عز وجل و أ ن ه لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يعتمد على ا ل أ س ب ا ب الماديه ة لأن ل ا فعله نفرعهم يخلف فوائدها كيان ومن أن وهامان وجنودهما كانوا على باطل لقوله إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وفرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ الذي يرتكب ا ل ن ع ص ي ح ع عنك والمخطئ الذي يرتكبها عن غير عنك عن, عن جهل وفي هذا الثلاث دليل على أ ن لهامان وهو وزير فرعون س ل ط ة ك ب ي ر ة في كبيرة مؤلفه ا ل فرعون لقوله وجنودهما كانوا خاطئين وفي ع د ة آ ي ا ت يضيف الله جنود ا ل ع و ن و ح د ه ب الى ع ت ب ا ر فرعون وحده وباعتبار أ ن هامان له ت أ ث ي ر لانه وزير مد وزير داخليه ولا خارجيه حل من ا ل وزير في كل شؤونه, في كل شؤونه. فهو ي كل ش ؤ و ن ف ه وزير والوزير عابث ان ي ت ص ر ف في ماجه الى وزير ك ي فيه من فوائد ا ل آ ا أولا وبيان ف ض ي ل ة ا م ر أ ة فرعون من قولها لا ت ق ت ل و ن وفيه ايضا فيها دليل على ح ر ا س ت ه ا لانها توقعت ان ينفعهم ولكنه ما حصل على ما توقعت من كل وجوه نفع ا هي ولكنه ضر ق ا ل ع و ن وفيها ايضا دليل على ما قيل إ ن البلاء موكل بالمنطق والتفاؤل كذاب ل أ ن ه ب ا ل ن س ب ة ل إ م ر ا ت ف ل ع و ن قالت ق ر ة عين لي ولك فتفاعلت به خ ي ر ف ح ص ل لها ذلك وصار ق ر ة عين وفيها أيضا أنه دليل على أنه ينبغي أ ن يستعمل ا ل أ س ا ل ي ب التي تحقق المقصود لقوله قره عين لي ولك لا تقتلوه أ س ى ان ف ع ن ف إ ن هذا القول منها سواء كانت تتوقع ذلك أ و لا تتوقعه كل لابد أ ن يكون سببا في م و ا ف ق ة فرعون لما طلبته ما ضلقت ومن فوائدها أ ن ه ا تدل على أ ن فرعون هم بقتل موسى من أ ي ن تؤخذ من قولها لا ت ق ت ل فالظاهر أ ن ه هم به ومن فوائدها أ ي ض ا قصور علم ا ل إ ن س ا ن مهما بلغ في علمه واستكباره وقوله وهم, وهم لا يشعرون يؤخذ منها جواز التبني, منها التبني. أخذ. هل يؤخذ منها جواز التبني لا يؤخر ن ش و هل م ث ب ت هذا او لا من ا ل آ ي ة أمان أ و نتخذه ولدا أ و نتخذه ولدا أ و يقال ان م ع ن ت خ ذ ه ولدا يعني مثل الولد في البيت عندنا وفي ا ل إ ك ر ا م و أ م ا عساه ف ه ا مثل الخادم على كل حال إ ن كان في ا ل آ ي ة إ ن كان المقصود ب ا ل آ ي ة نتخذه ولدا ن ت ب ن ا ف إ ن هذا العمل ن س ر وكان في أ و ل الاسلام ث م نسعى و إ ن كان المراد نتخذه ولدا أ ي ب ن ز ل ة الولد في ا ل إ ك ر ا م بدون أ ن نستخدمه نعم؟ فهذا ما يدل على التبني والمجتمع كان؟ م سأمين؟ معروف قاضي لا التبني نحن أنه بس قصر عنده أن ه ذ ا هو المقصود ب ا ل آ ي ة و أ ن التبني عندهم معروف والله يعني ثم قال الله تعالى و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إن الديدين كافتت、الديديه. من فوائد هذه الايه آ ي ة أن ن ك و ن ل ح ان ل ع د نزول الانسان ب ل ء غيرها ل ب <تصفيق> أنت ان الانسان ف إ ن إ ذ ا نزل به البلاء تتغير حاله و ت تغير حاله فاصبح فؤاد بن موسى ف ا ر غ مع أ ن ه كان في ا ل أ و ل ه ن د ه ا ط م ا ن ي ن ولهذا جعلته في التابوت و أ ل ق ت ه في اليم م ا ط ل ق ة ما ك أ ن في الدنيا سوى ابنها وهذا هو الواقع, هذا هو الواقع ان الانسان له حال قبل نزول البلاء وله نعم ولهذا حال نزوله ل بعد و ه لا ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يعرض نفسه للبلاء يذكر أن سحون أ ح د أ ص ح ا ب مالك وكان رحمه الله على غ ا ي ة من الرضا ب ق ر ا ء الله والعباده وللاخرين وانه قال في يوم ع ن ا أحضرني من الايام فكيف شئت فامتحني ك ي ف ما شئت ف ا م ت ح م ف أ ص ي ب بعسر البول بعسر بتاع البول صال يقول ما ذي شديد فكان يمر على الصبيان في, كتاب في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب ل أ ن ا ل أ ط ف ا ل ي ر ج ع إ ج ا ب ه د ع و ت ه م فالمهل إ ن ا ل إ ن س ا ن قد لا البله له ح ا ف وبعد البلاء تتغير حالك وهكذا أ ي ض ا في ا ل أ م و ر ا ل ش ر ع ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من س ن ع بالدجال فلينعنه ف إ ن الانسان ياتي اليه وهو مؤمن أ و يرى أ ن ه مؤمن ثم لا يزال به حتى يهلكه وهذا هو الواقع إ ن ا ل إ ن س ا ن يجب أ ن يتحرز من البلاء وقد والسلام رؤي عن النبي عليه عن الصلاة والسلام أ ن ه قال لا يهن أ ح د ك م نفسه ن قالوا كيف يهن نفسه قال يتعرض يتعرض من البلاء ما لا يمكنه دفعه هذا معنى الحديث الحاصل أ ن الانسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعدها وفي أ ي ض ا دليل على أ ن ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة لا يؤاخذ بها المرء ما تقتضي ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة هنا ما يؤاخر به المرء وجه ذلك أ ن فؤاد بن موسى كان ي ن ب ق ي الا يكون فارحا من ذكر الله عز وجل ومن الدار ا ل آ خ ر ه لكن هو أ ص ب ح ف ا ر ح ما في شيء أ ب د ا ل ذ ك ر سوى ذكر موسى وهذا مبتلى ا ل ط ب ي ع ة البشريه ة العظيمة في الأمور التي ا تنزل ل م تنسي كل شيء تنسي كل شيء ط ي ب و ف ي ه ا ا ي ض ا د ل ي ل على ف ض ي ل ة ا م م و س ا وفضل الله يكون ه ا لم ت ب د ي م ا في ق ل ب ه ا ا أ ح د ل ق و ل ه ا ن ت ي يكون لها ر ب ت ن ا على قلبي ه و ف ه و ل ا ت دليل على أ ن ه على أن المرء مفتقر إ ل ى الله سبحانه وتعالى في كل أ ح و ا ل ولا سيما عند نزول الحوادث لقوله لولا ان ربطنا على قلبه ا أيضا ي ل و ا ب د على إ ث ب ا ت العلل و ا ل أ س ب ا ب لقوله لتكون من المؤمنين ومن الذين ينكرون ا ل أ س ب ا ب والعلل جميع ا ل أ ش ا ع ر حتى ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ف ر د ي ة ينكرونها ويقولون الشيء ع ن د ه يحدث عنده بابل حتى لو ا خ ذ حجر و ض ع ب ت من الزجاج وانكسر ما يقول ان الزجاج انكسر بالحجر لكن انكسر عنده نعم مع انك ل و تحط الحجر على, الحجر على الزجاج فوق وانكسر فوقه ينكسر ولا لو فوقه لا ما عنده ينكسر لو فوقه ما ينكسر ينكسر تحطه به ما تضع ينكسر لا ي ق و ل ن حصر ا ل أ ل م عند ضرب كلابه إ ن م ا ي ب ا يضرب هذا الانسان ا ل أ و ض ح ا م ا تناول دواء وكان م ر ي ب ا ي د ي ق و ل اللهم جعل الشفاعه ن د نبي عنده المكارم ولد و في قوله لتكون من المؤمنين دليل على أ ن ا ل إ ي م ا ن والكمال في الرجال أ ك ث ر ل أ ن ه لم يقل لتكون من المؤمنات ثم يدل على ذلك أ ي ض ا قوله تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من ا ل ق ا م ت ي ن ولهذا جاء في الحديث كملا من ر ج ا ل كثير ولم ي ك ن من النساء إ ل ا اسه المعرفه و ا ل ع ل ولا ريب أ أ ن ا ل إ ي م ا ن في الرجال أ ك ث ر و أ ث ب ت و أ ز ي د وفي الحديث عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ر أ ي ت م م ل ن ا ق ص ا ت عقل و د ي ن أ ذ ه ب للب الرجل الحازم من إ ح د ى كله و إ ن م ا قررنا هذا من أ ج ل أ ن ه يجب على المراه م ر ا ع ا ة ا ل م ر أ ة يجب على الرجل مراعاه ا ل م ر أ ة و أ ن ه م ح ت ا ج ة إ ل ى ا ل د ع ا ي ة و أ ي ض ا م ح ت ا ج ة إ ل ى أ ن لا تجاب على كل ما تطلب ل أ ن ه ناقص العقل و ن ا ق ص الدين كما وصفها النبي ع ل ي ه الله ع ل ا ه وسلم بذلك ف ي ب و فيه ايضا ثلاث دليل على إ ث ب ا ت القضاء والقدر من أن أخبره لولا ان ربطنا على ق ل ب ه ل أ ن هذا من ق ر ا ء الله سبحانه وتعالى وقدره طيب هل يشتق من هذا الفعل اسم من ا لله بحيث نسم الله الرابط、م? لا لا ي ش ت ق ل أ ن ا ل أ ف ع ا ل كل شيء في كل فعل فهو من الكلب ل ه شيء فهو ل أنه من فعل الله ه و ت ق ي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 ولن ا ش ت ق الله يستهزئ بهم نعم انه مستهزئ ل أ ن هذه كلها أ ف ع ا ل م ق ي د ة في في أ م و ا ع ه يصح أ ن نقول ان الله مستهزئ بالمنافقين إ ن الله خ ا د ع للمنافقين إ ن الله ماكر ب ا ل م ا ك ر ي ن وما ا ش ك ذاك نبدا د ر س الجديد الان قال الله تعالى وقالت ق ب لتكون ه ا ما كنا、نقعد. قال ل من المؤمنين المصدقين بوعد الله وينبغي الا نفسر ا ل ي م ا بالتصديق بل نجعله أ ع م من ذلك ا ل م ص د ق ة ا ل ث ا ب ت ة على ما طلب منك وجواب لولا دل عليه ما قبلهم وين لولا لولا أ ر ض ب ط ن ا على قلبه مش تقديره لا أ ب د أ ت به ولا أ ب د ت به ولهذا قال م ا ل د إ ن ه دل عليه ما قبلها ولم يقل إ ن ه ما قبلها ولكن دل عليه تبارك م ج م ع وقد سبق لنا أ ن مثل هذا التاثير هل يحتاج إ ل ى جواب أ و لا يحتاج وذكرنا أ ن بعض العلماء يقول لا يحتاج الى جواب لانك لو, لو جبت الجواب لكان كلامه ركيكا لو اتيت ا ل ج و ا ب لكان كلامه ركيكا إ ذ ن لا أ ح ت ا ج الى جواب اكرم الطالب إن, ان كان مجتهدا فأكرمه يكون هذا كلام ليس بسليل ه ذ ركيك وهذا المعنى الذي أ ش ا ر إ ل ى ا ل م ا ق ي م في كتابه التبيان في أ ق س ا م ا ل ق ر آ ن وقالت ل أ خ ت ه ت ص ي وبصرت به عن جنب وهم لا ل ي ش م ر ي م ومريم يقول لي مؤلف من أ ي ن لك أ ن ن س م ه ا ان اسمها مريم نعم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ي ا ه وبين موسى ب ي ن ه وبين موسى أ ز م ا ن طويلة ا ها كل ح ا ل ه ذ ه من ا ل أ خ ب ا ر ا ها ها ها ه ي ة وتعيين ا س م ها نعم لو ك ا ن ت ا ل ف ا ئ د ة تترتب عليه وكان الله تبارك و تعالى يبينه لما يهمنا هذه النسبه المهم ي... نعرف ص ل ة هذه ا ل م ر أ ة بام موسى وبموسى أ ي ض ا فهي أ خ ت موسى وتقوم يا آ د م ب ا ل ن س ب ة لام موسى إ ذ ا صارت هذه أ خ ت ا لموسى فما صلتها ب أ م موسى نحن في ح هم كلامي في ح ن السؤال وقالت ل أ خ ت ه أ خ ت موسى ن أخت م إ ذ ا صارت هذه ا ل م ر أ ة أ خ ت ا لموسى فما صلتها ب أ م موسى ا ل س ؤ ا ل ليس من حوش الكلام مهم يعني ماذا سيقول لام موسى غ ر ا ب ة ام موسى اي ماذا سيقول لوليد اذا صارت أ خ ت لموسى صارت هذه الموسى ايش أ <تبع> م ه يقيم ما سكبان اما امه أ و خالق او امه طيب م ش ا الله ف ط ا ل ب أ خ ت ي فطالبت اختي فطالبت اختي ف ط ا ل ب أ خ ت ي ف ط ا أ ب ت ي خ ت ي ميسى من ابيه وجه الظاهر وقال لاصحابه اختي من النبي صلى الله و عليه ح ا ل ا لا ت ن قد ي ك و ن ك ل ا م خ ت ي ح ي ح ش ر ي ع ن إن لانه و ك ت من أ أ و كانت من أم أ ي ض او ل كانت من أ ب ي ام ن أمه ل ق ي د ة ف ع ن د الاطلاق تكون ا ل أ خ و ه ا ل م ط ل ق ة وهي من ا ل أ م و ا ل أ ب مع أ ن ه في احتمال أ ن تكون من أ م ه او من أ ب ي ه ا لكن الظاهر فيما قلت إ ن ه ا ما دام اطلقت فتحمل على ا ل أ ك م ل من ا ل أ خ و ه وهي الشقيقه ة قالت ص ي أ ي اتبعي أ ث ر ه حتى تعلمي خ ض ر ه القصه من تتبع أ ث ر ه وابحثي عنه قال الله عز وجل فباصورات ا ن ه أ ي أ ب ص ر ت ه ذهب ت الوقت وظاهر ا ل آ ي ه ا ل ك ر ي م ة فباصورات الفاء للترتيب و ا ل ت ع ق ي د انه ما ذهبت بعيدا حتى ر أ ت حتى ر ك م و ق ي ل ه عن ج ن ب من مكان بعيد ج ن ب بمعنى بعيد وعلى هذا ف ا ل م و ص و ب ل م ح ذ و ف والتقدير عن مكان بعيد بعيد منها لكنها عرفت أ ن هذا أ خ و و ه ا نعم اختلاسا يقول بصورة في عن جنود ا ل م ا البعيد خ ت س ا مش معنى الاختلاس ر ق ة يعني انها ما جعلت تحد النظر فيه ن واقبلت ا اليه ب س ر ع ة وظهر منها علامات على انه مفقودها لكانوا يحسون بذلك لكانوا يحسون بذلك ولكنها ما جعلت تنظر إ ل ي ه نظرا يشعرون به فلتختلس النظر تختلسه اختلاسا وهذا واضح و إ ن ك ما في الاتي ب ي عليه لكنه واضح انه ه ذ ا بد ان يكون ل أ ن ه لو كانت منهم ر أ ة ذهبت إ ل ي ه وجعلت تنظر ما اشبه ذلك لكانوا يشكون في هذا ا ل أ م ر ويمسكونه ولكنها بصرت ي ه عنجوب تختلس النظر وهم لا يشعرون أ ن ه ا أ خ ت ه و أ ن ه ا ترطبهم ن م ل يشعرون بالف العمر لا علم لكن ا ل م ر أ ة فيها د ك ا ء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إ ل ي ه وهم لا يشعرون بان لا يشعرون لانها أ ن ه أكتها أو أ خراقبه ل لم تبق حركات ف د ل على ذلك وقوله وهم لا يشعرون ا ل ج ن ة وضعها من الاعراب حال, حال من ن م فاعل بصره ة يعني ن والحال أ م لا يشعرون تبالك يشعرون ا ل ج م ل ة ا ل ح ا ل ي ة ما يشترط أ ن تكون وصفا لصاحب الحال ولهذا تغوص جاء زيد والشمس ط ا ل ع ة و ا ل ج م ل ة هذه ح ا ل ي ة مع انها ليست من س ف ا ت زيد فهنا ب ص ر ف به و ع م لاشعرون لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصره مع انها ليست من س ف ا ت ه ا قال الله تعالى وحرمنا عليه المرابع من قبل نعم كما برعان تقول فرص ليسا أحاس ترد إلى ل من عند ع ه عرشه ي قال الطفل ب في الحقيقه سار ي ق ل ه ويبكي يريد ا ل ر ض ا ع ولعلهم خرجوا به يطلبون المرضاه فصادف ان بعثوا ن ل ر ض الطفل ع إذن ب ر قبل ان اطلب الوضع افسد لي افيد لي نعم لكن هذه ا ل ا ي ا ما تدل على قول المؤلف واصححح وادي ي ن س ولما عندهم في الثقافه لانه كان امر منك ان تقصه ة ارسلتها إ ل ى ولولا ان اصلتها لا إلى ل الى اخرها ل ل نعم؟ اصلتها ل لن يمكن أن تاخذ دوره في البلد <تصفيق> لا لا سلامك أي دونك البعيد قال وحرمنا ه ا شعرون عليه المرابع من قبل أ ي قبل رده إ ل ى أ م ه او ل حرمنا أ ي منعنا وافتحين بالله ا ل ه ومنه ق و ل ه ب أ خ ت ه عينه ا ل م ا ل ف ل أ ن ه م ر يا ض ن ده و... لا ي ز ي ن ه عليه لا يزال وجهل به ليس لا يزال ما معنى قصدي اتبعي اثرا اتبعي、فيه. او تتبعي ل ا أ ث ر ع يعني اطلبيه و ا ت ي ع ي أطوبي قوله فتصلت فيه、غاني. ما معنى بصيرت به احيانا و ق ر ه بصر ي معنى الجند م كان بعيد وهم لا ش ع ر و ن ان يشعر ان ج م ة ع ل م و ا بانه جنه استخدموا في مكانه وهي شعر مياه في محل مصر、طيب. قوله تعالى حرمنا عليه المراه د م ا م ا حرمنا هذا المناع ما رعناه ان يضع الجفه هذا التحريم قدريا التحريم ينقسم الى سنين م التحريم شرعي ش وشمسها مش مش متع... يعني مشيت علق به من الشرعي ب ا ل أ ح ك ا م الشرعي و القدري ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ك و ن ي ة هل هناك مثاله بالسلام هل قدري و ل ت لهم و ا ل ت ه ي ه ا إ ذكرنا هذه مثاليه اهلكنا إ ن ه م لا يرجونها و المثال ا ل ث ا ن ف إ ن ه ا م ح ر م ة عليهم أ ر ب ع ي ن سنه يعني تحكيما قدريا なるほど。